أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 فَأَصْرِفُوا عن آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِيَّا يروا كل الَّا لا بِهَا بها يُؤْمِنُوا بِهَا الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سَبِيلَ رُشْدٍ لا يَتَخِذُهُ سَبِيلٌ وَإِيَّا رُشْدٍ الْغَيْيَ يَتَخِذُهُ سَبِيلٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ